بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وطرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إن كُمَّ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُنفَكُ عَنْهُ مَنُ افِكٌ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ أَوْ عَلَى النَّارِ يفتنون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 هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فرغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربوا إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امراته في صرعة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم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 وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر منهم شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثبود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون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 كذلك ما تَلَذِّنَ مِنْ قَبْلِهِم مِنْ رَسُولٍ إلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصُو بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَلَيْهِمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ